يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم أنكم شنأن قوم على ألا تعذلو إعذلوه وأقرب للتقوى والتقوى الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم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 لا أُنكفرا عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواه السبيل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 ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبوضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 قل فما يملك من الله شيئا إن أراد أي يهلك المسيح بن مريم إن أراد أي يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير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 فَأَنْعَمَ قربا قال قال اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمَ بِالْحَقِّ أَنْتَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ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 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلون أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفع من الأرض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 سمعون للكذب أكالون للسح فإن جاءوا كفحكم بينهم أو أعارض عنهم فإن جاءوا كفحكم بينهم أو أعارض عنهم وإن تعارض عنهم فليضرك شيئا وإن حكم تبحكم بينهم بالقصت إن الله يحب المقصتين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن أزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون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 أفحكم الجاهلية يبون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض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 فسوف يقتل الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلاهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طيانة وكفرة وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَنقَذُوكُمْ مِنْ حَادِّهِ الْحَرْبِ أَطْفَأَ اللَّهُ أَعْدَاءَكُمْ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ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 وَعَمِلِ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ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 ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلي رسل وأمه صديقة وأمه صديقة كان يأكلان الطعام أضر كيف نبين لهم الآيات ثم أضر أن يأفكون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 ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق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 وَاحْفَضُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجِسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم متتقوا آمنوا ثم متتقوا آمنوا ثم متتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين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 ذلك لتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون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 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عف الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين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 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذو عدل, عدل منكم أَوْ ذو عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت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 يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا عِلمَ لنا إنك أنت علم الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمة عليك وعلى والدتك إذ أيتتك بروح القدس إذ أيتتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهله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 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جَئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَارِينَ أَنْ آمِنُ بِهِ وَبِرَسُولِهِ قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ